ادركت راتك أيها الموتور فلكم بكل يد دم مهدور عذبت دماؤكم لشارب علها فصفت فلا رنق ولا تكدير لسانها بكى ابن احمد هاتفون اباذا تخبر وان غيور وما صار وفي شفرات نهر لآل محمد منحور لولا اول ما دخل في بيت حيده ما على زينا يا يا سيدي يطب الخدار شف لطام هذي شاذب صاب كالسعار نار انورت بالباب وصلت للصلاوين وان كان فاطم سيدي كسرم ظلعان زيانب مشت للشاب والأيتاب مع هاي هذي إيش لو ألعن إرثبوها منعها وهذي منعوها منعو لا تصيل يا من جثة تحسين